جدعان. لقيت بنت سابت كومنت اسمها كول مهيتا قالت لي ميكي مش هتصدق لما سمعنا الأغنية تتقامت قالت يو يو واسا <تصفيق> بس ماما كان ليها رد فعل تاني وبعت عداب لما سمعت منها شوية سرحت سرخت دو كهباب من أيام وفايد قو شادية والستم وثقر لجاء ولا حليم وطلال مدلح وفايزة فل بقلت ميال مش هنكر باد وزمانهم ده بجد جميل حتى احنا بنتعلم منهم ازاي يبقى الفن عصير كل زمان أدانوا كل عوام بيكلفون تخيل لو داخل على واحدة وبتقول لها يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا كده في الاربعينات تاكل جدا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا ما يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا وي وي وي شو عليا والله على, على الخضره كمان ما اتفرمغ ولا متنحنح في شوية. ولا بتمرقع ولا كبر اجيب رجلي وانا نفخت وحطيت سيليكون وانا ولا انا على بلدي او على ناس هم أقول حرية. كمان مش بتكلم بطريقة عدية. مش زي الموجود في ويا انا قبل ساعتها معارضة قوية قارودي تفهوا ومش فاهمين وعملوا عليها بجد بجرد قضية قهود المقتوب بعد سنين في تراث المصرح وهمية قول يا فنطرة وانا غرفان ممكن اجيبلك أمسال تانية بس الأول حاشكر رخبك أصل كلامك أصرفية في اللي فيبخوا ضغط بجد ده على راسي ومية المية وفي اللي يسبو ويشتن فيه ده مش نقد لأ نفسية الله يرحمك يا دبور يا ترى لو كنت عايش كنت هترد وتقولي يو يو يو Mikäli ei ole hyvä, niin se on hyvä. Mikäli ei ole hyvä, niin se on se on hyvä. Mikäli ei ole hyvä, niin se on hyvä. Mikäli